آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِيهِمْ مُنْذِرٌ إِلَّا هُمْ مُنْكِرُونَ وَفِي خلقكم وَمَا يَبُثُ من لا في الليل والنزال وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا إِكَايَ أَنْتَ اللهِ مَتْلُوغًا عَلَى كَبِيرِ الْحَقِّ قَ Wa l likuri Fa en ففشره بعذاب أليم وإذا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما تسبوا شيئا لهم عذاب عظيم هذا هذى والذين كفروا بآيات ربهم Allah وَتَخْضَرَ <تصفيق> لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ